وأن الجهل بها هو من الأسباب التي تؤدي إلى الضلال في الدين وإلى عدم الوقوف عند نصوص الشرع وقد ذكر قبل هذا الدرس أسبابا ثلاثا للخلاف المذموم الذي وقع فيه كثير من البشر فأعرضوا عن شرائع الإسلام وخالفوا ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الإمام الشاطئ من هذه الأسباب السبب الأول وهو أن يعتقد الإنسان في نفسه العلم فيتحدث عن الإسلام بما بما لا علم عنده به والسبب الثاني اتباع الهوى، وذكر ذم الأهواء وأن الهوى يردي بصاحبه ويبعده عن طاعة الله ويجعله يفترى على الله ما ليس له به علم ثم ذكر السبب الثالث وهو التصميم على اتباع العوائد وانفسدت واتباع أكثر الخلق ثم بين أن اتباع العوائد والأسباب الفاسدة والأعراف الفاسدة وما عليه أكثر الخلق هو هو من الأسباب التي أدت إلى ضلال كثير من الناس نبتدئ الكلام في هذا الفصل وهو بيان أن سبب الافتراق في الدين وظهور الفرق في أفكارها المختلفة وبعدها عن فهم الإسلام كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه وعمل به واختراعها في الدين ما لم ينزل الله به من سلطان واتباعها لأهواء المخالفة للشريعة أن من أعظم الأسباب لذلك جهلها بمقاصد هذا الدين اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم نعم الراسخ في العلم هو العالم بالكتاب والسنة، وكذلك الذي يتبع الراسخين، والذي يتبع من عنده علم من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم، لا طريق الظاللين المضلين ولا طريق المغضوب عليهم. فالظالون المضلون هم الذين يضلون الناس بغير علم والمغضوب عليهم هم الذين معهم علم لكنهم يحرفونه عن مقاصده ولذلك كان من صفات اليهود أن معهم علم بالكتب السماوية ولكنهم حرفوها عن مقاصدها وغيروها وبدلوا فيها وكذلك من ليس معه علم بمقاصد الشريعة فيعبد الله على غير بينه وأما قول المصنفون رحمه الله أن الجهل بمقاصد الشريعة يرجع إلى الأسباب الثلاثة لأن من جهل مقاصد الشريعة يتصف بأحد تلك الأوصاف إما أن يظن أن عنده علم وليس عنده علم وهو السبب الأول وإما أن يتبع الهوى وإما أن يصمم على اتباع العوائد الفاسدة وإن كان عليها أكثر الناس ولا شك أنه إذا وقع في سبب من تلك الأسباب لا شك أنه سيجهل مقاصد الشريعة والمقصود هنا المقاصد الشريعة هي مقاصد الشريعة العليا التي شرعها الله لحفظ دينه وحفظ ضرورات الخلق من حفظ أنفسهم وعقولهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وهذه المقاصد أعلىها حفظ الدين وحفظ الدين معناه أن يتيسر للناس طلب الحق والعمل به وإقامة أركانه ومعرفة الحق الذي ينجون به عند الله وبهذا يتحقق لهم إقامة دينهم على استقامة ودنياهم على استقامة فتحصل لهم مصالح الدنيا والآخرة ولذلك كل ما تشتكي منه البشرية اليوم سببه يرجع إلى أنها لم تحفظ هذا الأصل المقصود بحفظ الدين هنا حفظ الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل الله به رسله وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وهذه الضرورات ذكر عنها أهل العلم التي تقوم عليها المقاصد العليا للشريعة ذكروا أنها محفوظة في كل ملة ذكروا أنها محفوظة في كل ملة من ملة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يستقيم حال البشرية إلا بذلك وهذا هو معنى الإسلام فمن ضل عن إقامة هذه المقاصد فإنه لا يستقيم له فهم الإسلام ولا العمل بالإسلام الذي شرعه الله وأنزله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من ضل عن بعض هذه المقاصد أيضا يصيبه من الأهواء والضلال بقدر ما خالف عنها وعلى هذا نشأ الضلال البشرية من جهتين الجهة الأولى الضلال الذي نشأ في داخل هذه الأمة بسبب انحرافها وجهلها ببعض مقاصد الشريعة لا بسبب خارجي النوع الثاني من الضلال الذي وقع في البشرية هو ضلال بسبب المناهج الأخرى التي ابتدعتها البشرية وشرعتها من دون الله كالأديان المبدلة والأفكار والفلسفات البشرية والقوانين التي شرعها الكفار وغير ذلك فلاحظوا, أن... فلاحظوا هنا أن هنا سببين للإضلال الذي وقع في داخل هذه الأمة أما السبب الأول فهو منها بسببها ولم يكن بسبب خارجي ولهذا ذكر أهل العلم أن ضلال الخوارج مثلا وضلال بعض الفرق كالمرجئة إنما نشأ بسبب جهلهم ببعض مقاصد الشريعة وهو سبب داخلي في هذه الأمة بسبب الجهل بسبب الجهل بأحكام الشرع والدعاء أنهم عندهم علم وليس عندهم علم وأما بقية الطوائف التي دخلت في الفلسفة ودخلت للانحرافات الروحانية وما يتعلق بأفكار الشيعة وغيرها فهذه نشأت بأسباب خارجية, نشأت بأسباب خارجية فالفرق التي تحدث عنها علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين بعضها نشأ بسبب داخلي بسبب جهلهم هم أنفسهم ولم يكن هناك سبب مؤثر عليهم من الخارج وهناك نوع منها نسأ نشأ بأسباب مؤثرة من الخارج تأثر قرأوا كتب الفلاسفة وقرأوا كتب الإغريق ونقلوا كتب النصارى وترجموها وذهبوا يأخذون عن أفكار النصارى وملاحظة الفلاسفة فأدخلوا هذه الأفكار إلى الأمة فنشأت كثير من الفرق الضالة الشاطب هنا سيتحدث عن بعض الفرق التي نشأت أفكارها في داخل الأمة وسيتحدث عن سبب الضلال الذي وقعت فيه وهو بسبب جهلها ببعض مقاصد الشريعة وأما السبب الثاني وهو ما دخل على الأمة من الأفكار الأخرى من قراءة كتب الفلسفة وقراءة كتب اليهود والنصارى والصابئة والمجوس فهذا سيتحدث عنه الشاطبي في مواطن أخرى وهذا مستمر السبب الأول مستمر والسبب الثاني مستمر ولذلك سبق معنا أن البدع سيالة لا تنقطع وسواء كان رأسها الشرك والتأثر بالأفكار بأفكار الأمم الأخرى كما هو حاصل الآن في كثير من الطوائف التي تجلب كتب الكفار والمشركين وتتأثر بها وتنشر فلسفاتهم أو بعض الأفكار التي تنشأ بسبب العلم بسبب الجهل بمقاصد الشريعة من داخل هذه الأمة سيتحدث هنا الآن عن مثال يطبقه على مسلك الخوارج ثم بعد ذلك سيتحدث عن بعض آرائهم ثم ينتقل بعد ذلك على استعمال هذا المثال ليصنف خلافهم هل هو من الخلاف المذموم؟ لأنه سبق أنه تكلم عن الخلاف جعل ثلاثة أنواع فسيصنفه في خلاف المشركين أو في خلاف المبتدعة أو في الخلاف غير المذموم. سيدرس هذه المسألة كتطبيق عملية على ما سبق من الدروس السابقة ثم بعد ذلك سيتكلم عن موقف السلف من تكفير أهل الأهواء ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم وما تقدم أيضا من قوله عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره تقدم كلام المصنف على هذا الحديث كما تقدم الكلام أيضا في التعريف بفرقة الخوارج وهنا أراد أن يبين طبعا من أشهر عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة كمن سرق وزنى وإن لم يستحل ومنهم خروجهم على علي لما رفضوا التحكيم وقالوا لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله وجهلوا أن مقصد علي رضي الله عنه تحكيم الرجال الذين يحكمون بكتاب الله تحكيم الرجال ليحكموا بكتاب الله وهذا لا شيء فيه بل هو مما شرعه الله كما سئتي في مناقشة ابن عباس لهم المقصود هنا أن أن أراد أن يطبق على الأسباب السابقة السبب الأول أن يدعي الإنسان عنده علم وليس عنده علم هذا يقول ورد وصفهم في الحديث بأنه يقرأون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم هنا لا يعني أي لا يجاوزوا محل الأصوات لا يفقهونه أنا معنى الحديث لا يصبح فقها وعلما وإذا لم تصبح النصوص الشرعية فقها وعلما فإن صاحبها لا يستفيد منها وهذا دلالة في الحديث على أنهم كما سبق المصنف يأخذون الأمر بالنظر الأول ما معنى النظر الأول هنا أن تأتي عندك مسألة تحتاج فيها إلى علم فإما أن تدرسها دراسة خفيفة وإما أن تتعجل فيها وإما أن تكتفي بالنظر الأول، نظر الأول أي على غير بينة من أمرك، هذا معنى النظر الأول، لأن في نظر ثاني وفي نظر ثالث وفي نظر رابع أي تأمل وجمع الأدلة وتبين المسألة وإذا استشكل عليك شيء سألت أهل العلم، فهنا تسلم من النظر الأول الذي يوقعك في إشكالات ويوقعك في سوء الفهم، فلما كان القرآن لا يجاوز أي لا يصل إلى القلب أي لا يصل إلى منطقة التأمل والتفكر والتفقه فلم ينتفعوا به أي نعم وقد وقع لابن عباس رضي الله عنهما تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره أي نعم أبو عبيد في فضائل القرآن والقاسم القاسم بن سلام برد سنة 1750، وسعيد بن منصور في تفسيره له كتاب السنن، وهو من العلماء المشهورين من أواعي العلم، توفي سنة 2072، وأما الحديث الأول وصون بأن القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهو في صحيح البخاري. الحديث الأول في الصحيح. هنا. عن إبراهيم التيمي قال خلى عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه. كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فارسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة زاد سعيد وكتابها واحد قال فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما ما وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل نعم هذا تطبقوا على السبب الأول يعني لا يعلمون لا يأخذون العلم من مصادره الصحيحة إنما الآن تطبيق جزئي تحتاج إلى آية قد يكون لها سبب نزول تحتاج أن ترجع إلى كتب التفسير تحتاج أن تعرف سبب النزول سبب النزول يتعلق بحديث لابد أن تعرف ذلك الحديث ثم ثبوته ثم ما يترتب عليهم من الأحكام ثم الوقوف عند مراد الله في هذه الآيات فإذا كان لا يدرون عن ذلك لا يصلون إليه لا يرجعون إلى مراجعيه الصحيحة بل طعنوا في الصحابة عياذا بالله وتركوا أصول العلم فكيف يهتدون هنا وإنه سيكون بعدنا قوم يقرأون القرآن ولا يدرون فيما في ما نزل فيكون لهم فيه رأي فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا وقال سعيد فيكون فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا وقال سعيد فيكون لك لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا هذا تكرار هذا واضح تكرار المخطوط يعني المحقق لم لم ينتبه له هنا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال فزجره عمر وانتهره علي فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه وقال أعد علي ما قلته فعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه هذا في كنز العمال ذكره ذكر هذا الأثر عن ابن عباس بما ذكره ابراهيم التيمي توفي ابراهيم التيمي سنة 92 هجرية وهذا له دلالة تبينت لعمر، فشكر ابن عباس عليها. والسؤال هنا: إذا قلنا أنهم لا يختلفون، ما هو القسيم لذلك؟ إذا قلنا أنهم، إذا قلنا أن الأمة تبقى كلها على الحق، وأنه لا يقع فيها الاختلاف، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه معصوم. يعني أن الأمة في أحدها معصومة العصمة للأمة في أحد أمره العصمة في حفظ كتابها وفي عصمة نبيها عليه الصلاة والسلام هذا واحد الثاني العصمة في فهم الإسلام بحيث لا تجتمع كلها على الباطل هذا الذي ورد في النصوص الشرعي من مثل الآثار التي وردت لا تجتمع أمتي على ظلالة أما أنها لا تختلف فلم يرد نص في ذلك لم يرد نص شرعي أن هذه الأمة لا تختلف ولم يرد نص شرعي أن هذه الأمة لا تترك الحق أي من حيث الطوائف والأفراد ما ورد هذا الذي ورد أنها بمجموعها لا تجتمع على ضلالة يعني من رحمة الله أن من أراد الحق وطلبه وجده في أي عصر من العصور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما أنها تجتمع على ضلالة كلها فلا والدليل هذه العصور المتطاولة كل الغارات اللي على الإسلام وعلى تغيير الكتاب وعلى نشر البدع والأهواء وعلى ذهاب بعض مقدسات الإسلام وعلى الصراع التاريخ اللي بين المسلمين والكفار ومع ذلك بقي الحق في هذه الأمة لكن ليس في النصوص ما يدل على أنه لا ينتشر فيها الباطل ليس في النصوص ما يدل على أنه لا يقع فيها الجهل ولا يقع فيها الافتراق بل بالعكس النصوص وردت بأنها تفترق كما مضى في أول الكتاب ستفترق أمتي وشبه افتراقها بافتراق أهل الكتابين أي في الأصول لاحظ لأن أصلا الخلاف الجزئي لا يسمى افتراقا أن تختلف أنت وغيرك في مسألة فقهية جزية لا يسميه أحد من العلم افتراق فالافتراق ثبت بالأحاديث الصحيحة ثبت أن من هذه الأمة قوم يعبدون الأوثان ورد في الصحيح ثبت أن هذه الأمة تقتتل وتتبع مناهج الأمم الأخرى، وأما بالواقع فثبت عيانا انتسب إلى الإسلام طوائف ليس منه في صدر ولا ود، ولا ورد، ليس منه في شيء، ودخلت كثير من أفكار الأمم على الأمة من هذا الباب فلما تبين لعمر هذا المعنى عارف ما قاله ابن عباس أنه سيقع الاختلاف فيها وأن منهم من سيدبر ويعرض عن الكتاب. ويتأول ويترك التحاكم إليه ولا يتخذ منهج الصحابة قدوة ولا أسوة ولا يصبر على ما كان عليه العمل في الجيل الأول ولا يطبق الإسلام كما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام فمن يضمن له الهداية وهل الهداية تكون بمجرد الانتساب كلا فهذا الذي ذكره ابن عباس هو عين الفقه فلذلك تنبه له عمر رضي الله عنه فأعرفه فأعجبه طيب ما الحل إذن؟ الحل أن هؤلاء يصنعون كما صنع كما صنع عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الكتاب والسنة وجمع الناس عليها وعزل جميع الفلسفات والأفكار الأخرى عن هذه الأمة هذا الصحيح هذا من يريد أن يقيم الدين. ولما حق ولما قامت حركة الردة قاومها الصحابة رضوان الله عليهم وقضوا عليها. ولما جاء من يريد غير الإسلام رفض النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. فلم تحدث ظلالا لا في داخل الأمة. ولم تأتي ضلالها من خارجها والعرب كان عندهم حضارات كان الفرس والروم عندهم كتب والنبي لما فتح خيبر حصون خيبر وجدها ملية بكتب اليهود ولكنه لم يكن عند المسلمين مصدر آخر إذا جاء المسلمون بعد ذلك وعدد المصادر فلا غريب أن يظلوا إما أن نقول أن هذه المصادر التي أتوا بها تأتي بالحق والهدى فسيزدادون هداية ولم يقل أحد بهذا المصادر التي عند الأمم الأخرى من الفلسفات والأفكار والنحل والملل والتشريعات البشرية ضلاله لأنهم لم يستقوها من مصدر صحيح فإذا أخذت بهذه الأمة أخذت بها طوائف من هذه الأمة فإنها ستصل تماما إلى ما وصل إليها إلى ما وصل إليه أصحاب تلك الطوائف ولا يظلم ربك أحدا والحل هو أن يترك الناس ما شرعه الخلق من العقائد والأفكار والنحل والملل والنظريات الفاسدة ويعود إلى دين الله كما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هنا وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية والسورة عر عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمل مشكلات فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة فظلوا وأظلوا ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين سمي حرورية لأنهم كانوا في حرورة بلدة بالعراق وابن وهب بكير وعبد الله من الأشج فقير الحافظ توفي سنة 227 هي نعم فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل القرآن فيه وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهن وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم أي نعم هذه الفروع من استحلال الدماء والأموال وما يترتب عليها سببهم أنهم يعتقدوا في التكفير مذهبا مخالفا لنصوص الكتاب والسنة كفر المسلم الذي يقيم التوحيد بمجرد وقوعه في الكبيرة كالزنا والسرقة ومن ذلك مخالفته في الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكر أهل العلم فلاحظ هنا أنهم وضعوا هذه الآيات في غير مواضعها وهذه الآية كما ذكر سعيد بن جبير قال مما يتبع من الحرورية من المتشابه أي مما اشتبها عليهم مما اشتبها عليهم وإلا فإن هذه الآيات من المحكمات من لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافرون فقول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذه الآيات من المحكمات لكن اشتبها هم فمن الذي اشتبها عليهم من لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافرون يدخل فيها صور يدخل فيها صور يدخل فيها الرجل الحاكم أو القاضي يحكم في مسألة بغير ما أنزل الله لكنه لا يستحل ذلك يحكمها رشوة أو ظلما أو عدوانا أو لأجل قرابة إنسان أو نحو ذلك لكن مصدره في التشريع مصدره في التشريع والمصدر الذي يرجع إليه هو الكتاب والسنة لكنه يحتال في الحكم يحتال في الحكم مثل الذي يسرق ويزني يقول ما دينك قال الإسلام ما نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك قال القرآن ما تتبع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع ما جاء به اتبع السنة ما هذا الذي صنعت في السرقة قال هذا حرام في الزنا قال حرام في الخمر قال حرام لا يغير الأحكام لا يبدلها لا يستحلها ولكنه أصابته شهوته فصنع ما صنع هذه الصورة فهذه بالإجماع عند علماء السنة أنه لا يكفر حتى يستحل حتى يقول هذا عملي لا لبأس به أو يقول مشروع الزنا لا لبأس به السرق لا لبأس به مشروع لا شيء فيها، لا عقوبة عليها أو نحو من ذلك مما يستحله هذه الصورة الصورة الثانية أن يحكم بما أنزل الله فيجعل ذلك تشريعا يجعل ذلك تشريعا يرجع إليه ويحكم به فالحكم القوانين الجاهلية والحكم القوانين الوضعية يجعل هذا تشريعا ويجعل هذا مصدرا فإذا قلت له ما مصدرك في التشريع قال قوانين الوضعية ما الذي ترجع إليه قال هذه الأحكام ما هو المصدر الأساسي عندك فيما يتعلق بحكم الزنا بحكم القتل بحكم كذا بحكم كذا من سائر الأحكام قال عندي مصدر وسميه التشريع أرجع إليه سميه الأعراف الجاهلية سميه الأحكام البشرية أرجع إليه ففرق بين هذا وبين هذا والفرق كبير جدا بين من يجعل الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع ولا يضع معها مصدر آخر ثم يجعلها حاكمة على الناس ثم يجعلها هي الحق بالاتباع هي الحقيقة بالاتباع وحدها وما سوىها باطل ولا يدخل عليها منهجا آخر ثم يخالف عن ذلك مخالفته أشبه بمخالفة الرجل من أهل الإيمان يخالفه في معصية يزني أو يسرق لا يكفر إلا إذا استحب ولذلك قال ابن عباس في الصورة الأولى من الحكم قال كفر دون كفر كفر دونا كفر لا تكون كفر أكبر إلا إذا استحل لا تكون كفر أكبر إلا إذا استحل الصورة الثانية اللي عليها إجماع العلماء ذكر ابن كثير شخصان من التميه وفيها كلام محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين وفيها الفتوى الأخيرة هذه اللي اللجنة الدائمة كان اطلعت عليها أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال إنه كفر كفر أكبر هذه المعلومات كما تلاحظون تحتاج تأمل وليس كذلك يعني تحتاج الإنسان حتى يفهمها يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تفقه يحتاج إلى تفصيل يحتاج إلى معرفة الآيات يحتاج إلى معرفة مذهب أهل السنة حتى ما يدخل على مذهب الخوارج ولا يدخل عليه أو يدخل أي مذهب المرجع. كل هذا يحتاج من طالب العلم إلى زيادة تفقه، زيادة التبين لو أخذها بالنظر الأول بدون تفصيل بدون استفصال بدون تفقه بدون جمع بين الأدلة الأدلة مجتمع عند علماء السنة على أن العاصي على أن الموحد إذا وقع في سبب من أسباب المعصية التي دون الكفر الأكبر اجتمعت الأديلا على أنه لا يقف، ولذلك وضعوا هذا القيد على المعاصي ما تنقله إلا ذي استحل، فيدخل فيها بعض صور الحكم غير ما أنزل الله، لذلك السلف فصلوا في الحكم غير ما أنزل الله. المسألة الصورة الأولى كفر دون كفر، حتى لا يدخل عليهم مذهب المرجئة ويصبح الشرك أصلا في هذه الأمة ويعبد غير الله وتتبع غير شريعته. وتوضع شرائع الكفر محل شرائع الإسلام ويقع الناس في التشريع العام ويتبع الناس القوانين الوضعية ويتبع الناس القوانين الجاهلية قالوا الحكم غير ما أنزل في صورة التشريع العام اللي يجعل هناك شرائع يجعل هناك قوانين أصل يرجع إليها الناس هذا كفر أكبر لكن من فين علموا هذا علموا بالجمع الأدلة بالنظر فيها في ترتيبها لكن ما هو بهذا الأسلوب الذي صنعه هؤلاء من عصى حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، فإذن من عصى فقد كفر بما أنزله ما ما هكذا ترتب مسائله، الورطة اللي تورط فيها الخوارج قالوا من عصى حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر النتيجة ليش النتيجة من عصى فقد كفر زنا أو سرق أو قتل أو كذب أو خالف في بعض صور الحكم كفرون أكبر ما هكذا ترتب مسائل العلم من عصى فقد حكم بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل فقد كفر النتيجة من عصى فقد كفر فكفروا الناس بالذنوب ورتبوا عليه استحلال الدماء والأموال هذا يعني انحراف في المفهوم من حيث النظر في الأدلة ما جمعوا الأدلة لما جاءتهم الأدلة الأخرى لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن فرحوا بها لن اشتبه عليهم الكلام طيب الآيات الأخرى كما سيوردها المصنف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وقوع القتال بينهم ثم الذين يقام عليهم الحدود لماذا تقام عليهم الحدود؟ لأزل أنهم زنوا أو سرقوا أو قتلوا زنوا أو سرقوا ويقام عليهم القصاص لماذا؟ لأنهم ارتكبوا إما تعديا على الأطراف أو على الأنفس، ارتكبوا معاصي، ومع ذلك لقام عليهم الحدود، ولهم حكام المسلمين، وإنما أقيموا الحدود لتكون كفارات عليهم في أكثر يعني، وما يتعلق بالقتل لها له ترتيبات معلومة في النصوص الصحيحة العلم، هذه تجاوزوها النصوص كلها، تركوها، لم يفقهوها حق فهمها، المرجع في الجانب الثاني جاءوا لمسائل الشرك. وسوّوها بمسائل من العاصب وهذه أيضاً فتنة أخرى هاتان الفتنتان في التفكير في التفكير وفي النظر السريع الذي فيه عجلة هو الذي أفسد معنى التوحيد على هذه الأمة فجاء المرجع فرأوا عبادة القبور قالوا يا سيد بشرك رأوا التشريح العام الذي رتبت عليه القوانين تتخالف ما أنزل الله وجعلت هناك مصادر مع هذه الشريعة تضايقها أو تكون محلا عنها أو تقدم عليها أو تكون معها أيضاً لا تجوز المساواة ولا تجز التقديم فنظروا في هذا أيضاً فاعتبروه أيضاً كفراً دون كفر وهذا غلط ولذلك راجعوا كتاب تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم رحمه الله وراجعوا الفتوى الأخيرة للجنة الدائمة وراجع أيضا كلام ابن كثير في في التفسير عند قول الله تعالى في حكم الجاهلية في أبغون وراجع أيضا كلام شيخ السلام التيمية وهنا كما تلاحظون أن المسألة تحتاج إلى أن يأخذ العلم فيها عن الراسخ فالراسخون هم الذين جمعوا وعرفوا هذه الأدلة عرفوا هذه الأدلة وما تشتمل عليه وهؤلاء يأخطأوا فيه فوقع ردة فعل عن الخوارج هو نشوء الإرجاء وهذا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوء هاتين الفرقتين والجدل كما تعلمون ما زال من الأمور الحاضرة أيضا بين الناس وما زالوا يتجادلون والأصل أن يرجعوا في هذه المسائل إلى من عنده علم راسخ حتى تتبين ومنهج أهل الحق هو الوسط بين مذهب الخوارج ومذهب هنا فإن قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما فلم تفعل بل رددت بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يغير وهو الاختلاف في الفروع فالجواب عن ذلك يعني هذا يريد الآن كأنه يقول للإمام الشاطبي اجعل هذه المسألة تطبيقا على أي شيء خذ مثلا مذهب الخوارج ومذهب المرجعة فتصنفه في أي أنواع الخلاف تجعله في القسم الأول أو الثاني أو الثالث كم الأقسام اللي ذكرها قبل درسين أو ثلاثة مم. ثلاثة أقسام ما هي؟ قراء صوتك. تبع الهواجس. أمم. الافتراض غير العلم. لا أقسام أنواع الخلاف ما هو وأسبابه فرق بين أنواع الخلاف وأسباب الخلاف. الخلاف المشركين. خلاف المشركين. وخلاف الخلاف الثاني الخلاف في الكليات والأساسيات في الدين اللي المصنف جعل فيه خلاف الفرق الضالة مثل خوارج والمرجى وغيرهم النوع الثالث. خلاف الذي نعرفه من المسلمين. أمم. الخلاف الذي وقع بين الصحابة في الفروع، فهذا الآن, الآن مثال تطبيقي في أيهم في أي الثلاثة أنواع؟ الأول ولا في الثاني؟ على كلام المصنف السابق في الثاني. في الثاني الخلاف في الكليات والأساسيات، هم ما خالفوا في التوحيد، ما خالفوا في التوحيد، لكن خالفوا في أمور أساسية كلية. تؤدت إلى الافتراق في الأحكام أدت إلى وجود الفرقة لكن كما سبق معنا الخلاف في الفروع لا يؤدي إلى اختلاف الفرقة اللهم إلا إذا ضم معه الجهلة التعصف لكن هذا النوع من الخلاف الموجود الآن يؤدي إلى الافتراق ضروري لأنه باستحل دمك ومالك يؤدي إلى الافتراق ولا لا يؤدي لأن العصاف المسلمين كثير بس يؤدي إلى الافتراق ولا بد الآن سيحاول المصنف يطبق المثال هذا على على ما سبق اقرأ فالجواب فالجواب عن ذلك أن كون ذلك <تصفيق> القسم واصطأ وأن كون ذلك القسم واصطأ بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا فإن ذكرهم اشطب عدم هذا اللحاء وضح المحقق اشطب لفظ عدم لوضح المحقق هذا اشطب فإن ذكرهم في هذه الأمة فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح, و... أوضح أوضح أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول إيش هو القسم الأول خلاف المشركين والكفار من اليهود والنصارى يقول لك المصنف هنا إن إدخالهم في هذه الأمة لأن الأحاديث أدخلتهم في هذه الأمة قال سيخرجوا من هذه الأمة فإدخالهم في هذه الأمة يدل على أنهم لا يلحقون بالنوع الأول من الخلاف وهو خلاف المشركين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم من المل... هنا وإلا فلو كان ملحقا, ملحقا لهم به فمل... فلو كان فلو كان أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول وإلا وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه وش معنى الكلام هذا لو لحقوا بالأولين لكانوا مرتدين إذا كانوا مرتدين لم يكونوا من الأمة فإذا لو كانت كل الأهواء تخرجوا من الردة لا كانوا مرتدين، فإذا لا تبقى في الأمة أهواء اختلاف، لأنه ما ينتسب إلى الأمة. أحط من الملمح هذا، لو لو الحقوا بالقسم الأول هم الكفار والصابي واليهود والنصارى وغيرهم، لا كانوا في حكم المرتدين، لأن منطقة بالشهادتين وعلى حقناهم بهم، ولا يلحقون بهم إلا إذا كانوا مرتدين. هنا. فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة، بعد أن كانوا مفارقين لها، لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها كذلك لا نقول اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة ولهذا سيرجح الشاطبي أنهم لا يكفرون لأنهم نسبوا إلى الأمة وثبت أن الاختلاف وقع في الأمة وهم منها وبقي لهم الاسم لكن زال عنهم اسم السنة زال عنهم اسم السنة والجماعة ووقع عليهم وصف الدم وهو الأهواء فهين تضعهم في أي أنواع الخلاف بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الأول طيب بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الأول بقي لهم الاسم وال martacles بالأمة فلا يدخلون بالأول وبقي لهم الذنب وهو أنه زال عنهم وصف السنة والجماعة فأين يلحقون؟ يلحقون بأي شيء؟ بالثاني وهو الخلاف المذموع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال وتتمارى في الفوق وفي رواية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء والتمار يعني السهم يدخل في الصيد فيخرج منه تجي تبحث تنظر في السهم ما ترى فيه من أثر تنظر إليه لا ترى إلى نصره إلى رصافي فتتمارا هل به شيء من الأثر هل فعلا هذا دخل في الصيد وخرج منه تتمارا فكأنه شوف تشبيه الدقيق فكأنهم دخلوا في الدين فلم ينتفعوا به مرقوا منه فلم ينتفعوا به فعلى هذا إذا وقع الاشتباه فيهم على هذا النحو هنا ورد الشك في شأنهم فإذا ورد الشك في شأنهم هل خرجوا من الإسلام حقيقة أم لا رجح بعض أهل العلم على أنهم لم يخرجوا وإنما بقي لهم اسم الإسلام لكنهم لم ينتفعوا به وزال عنه مصر السنة والجماعة فوقعوا في الضلالة في الذن الرأي الثاني وهو ضعيف أنه أخذ من هذا ما يدل من هذه العبارات الموجودة الآن في الحديث ما يدل على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم هل علق به من الدم شيء أم لم يعلق يعني ما بقي معهم شيء فيكونون كفارا لكن الصحيح هو القول الثاني كما رجعه المصنف والمذهب المشهور عند السلف على أنهم لا يكفرون وسيأتي الأدلة بقية الأدلة على ذلك عرضها المصنف إيه؟ والتماري في الفوق فيه هل فيه فرث ودم أم لا شك بحسب التمثيل هل خرجوا من الإسلام حقيقة وهذه العبارة لا يعبر بها عن من خرج من الإسلام بالارتداد مثلا من يرتد ما يقال هل بقي محو شيء أم لا يجزم بالردة وهذا جواب عن من استعمل النصوص السابقة في إثبات الكفر لهم هذا جواب لو كانوا خرجوا من الإسلام حقيقة ما بقي لهم هذا التوصيف لأن هذه العبارات لا تستعمل في من ارتد ما يقال في من ارتد هل بقي معه شيء أم لا لا إيه نعم وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البداع العظمى الاختلاف ثبت عند السلف في هذا لكن المشهور الذي عليه العمل عمل السلف الذي الذي عليه عمل السلف رحمهم الله عدم تكفيرهم لما سيأتي من الأدلة أي نعم ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ترى ألا ترى إلى صنع علي رضي الله هذا الدليل الأول هذا الدليل الأول أي نعم ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم ولا كانوا بخروجهم مرتدين ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولأن أبا رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين نعم، هذا الدليل واضح أن علي رضي الله عنه لم يعاملوا معاملة المرتدين فلأدخلهم في الآية وإن طائفتان من المؤمنين يقتلوا ولذلك أرسل لهم ابن عباس ليصلح بين المسلمين أرسل لهم ابن عباس وناقشهم فرجع منهم قوم كثير وابل الباقون فقاتلهم قاتلهم علي رضي الله عنه ولم يحكم فيهم بحكم أهل الردة وهذا باب عند أهل الفقه يسمونه قتال أهل الأهواء قتال قتال أهل الأهواء غير قتال الكفار وغير قتال أهل الردة القتال أنواع قتال الكفار الثاني قتال الكفار أصليين الثاني قتال أهل الردة الثالث قتال أهل البغي الثالث قتال الرابع قتال أهل الأهواء ويشتبه قتال أهل البغي مع قتال أهل الأهواء لكنه من جنس آخر ليس من جنس قتال المرتدين ولا من جنس قتال الكفار له أحكام خاصة له أحكام الفروعية خاصة به هنا. حين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن <تصفيق> من السلف الصالح لهم إلا الطرد والابعاد والعداوة والهجران ولو كانوا ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لا قاموا عليهم الحد المقام على المرتدين إيه نعم هذا طبعا في الجملة لكن لو أن أحد منهم خرج إلى كفر محض حوسبة حساب المرتدين يعني من استبان شأنه من حيث رد الأدلة ورد المحكمات واستبانا نقله نقلت الأهواء إلى درجات حتى وصل إلى الزندقة ورد نصوص الشريعة أو سب الدين أو الانتقال إلى أي سبب من النواقض البيينة الظاهرة فإنه وإن كان من طائفتهم لكن معامل معاملة خاصة معاملة المورث الدين لكن هذا الكلام الآن في جملتهم هنا هذا الدليل الثاني الدليل الثالث وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علي رضي الله عنه ولم يعاملهم معاملة المرتدين ومن جهة المعنى إن وإن هذا الدليل الرابع إنا إن وإن قلنا إنهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله لا يقال فيه إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبوع للشاع في نظره، لكن بحيث يمزجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في الم من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحالته وشارك أهل الحق. في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة نعم يعني يقصد على arr pigract بهذه العبارة الطويلة يقصد أنهم منحاشون إلى الشريعة منحاشون إلى الشريعة متبعون لها في الجملة إلا أنهم أحدثوا هذه الأهواء إلا أنهم أحدثوا هذه الأهواء هذا قصده من هذه العبارة الطويلة ولذلك قال لو تبين أنهم ردوا المحكمات البينات على وجه العموم هذا ما يمكن يقع إلا من كافر لكن قبلوا محكمات كثيرة وعملوا بها تسبوا إليها وانحاشوا إلى الشريعة وطبقوا أحكامها إلا في هذه إلا فيما مازجهم من الهوى في هذه المسألة التي اختصوا بها ومن هنا لا يكون لهم حكم المرتدين لا يكون لهم حكم المرتدين نعم لكن يبقى لهم حكم أهل الأهواء نعم وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد وهو الانتساب إلى الشريعة ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها فإن إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حما التنزيه ونفي النقايص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة وإنما وقع اختلافهم في الطريق وذلك وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين مع فحصل في هذا الخلاف حصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع إيه نعم المصنفون رحمه الله يريد أن يثبت لهم أنهم ليسوا بمرتدين وأنهم من أهل الأهواء والأدلة الأول في صنيع علي رضي الله عنه هو دليل من فعل السلف مبني على الأدلة وكذلك الدليل الثاني الدليل الثالث من فعل عمر بن عبد العزيز وكذلك ما ذكره من جهة المعنى فلو اكتفى بذلك فكان مناسبا لكن العبارة الأخيرة هذه انتقل بها لينظر للخلاف في الصفات وفي مسألة الخوارج أيضا لأنه يتكلم عن نفس الباب وقولهم أنهم يحهون على الأدلة في إثبات التنزيه لله كونهم يقصدون تنزيه الله لا يكفي هذا لا يكفي لا يكفي القصد إلى الخير ولو كان القصد إلى الخير لكفى الخوارج ولو كان القصد إلى الخير لكفى كفى ولو كان القصد إلى الخير كاف لا كفى أيضا أعباد القوة يقولون نحن نقصد أن نعبد الله لكن نريد أن نتخذ الوصائط وهم في حقيقتهم يقصدون عبادة الله لكن ضلوا في الطريق تقول الآن لماذا تجعل الوصائط هذا هو المعبود الذي خلق ورزق وصور وأبدع وأنت تصلي له وتدعوه من دون الله قال لا وإنما أتخذ الوصائط فالقصد إلى الخير وحده لا يكفي ولا بد من التزام حكم الشرع وقبول مقتضى النصوص وعدم ترك المحكمات فهؤلاء الذين نفوا الصفات تركوا المحكمات وهم أهل أهواء والخلاف ينظر في الثاني لا في الثالث الخلاف معهم ينظر في أي شيء في الثاني المذموم الذي سبق كلام المصنف فيه حيث جعل أهل الأهواء خلافهم من الخلاف المذموم في النوع الثالث وكذلك خلاف الخوارج أو في النوع الثالث، هل تستحل القتال من خالفك في الفروع؟ فكيف استحل السلف قتال هؤلاء؟ لو كان خلافهم في الفروع، لو كان خلافهم في الفروع، السلف لا يستحلون قتالهم، لكن خلافهم ليس في الفروع، خلافهم في الأصول، خلافهم في أمور المحكمات أساسيات، وكذلك الخلاف في الصفات، في نفي الصفات لأنه يدي إلى نفي المحكمات هنا. وأيضاً فقد يعرض يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة هذا على الغالب لكنه قد يتوب كما ثبت وكما سيذكر من قصة ابن عباس يوم ناظرهم لكن كونه المخالف يرجع إلى الدليل فيعمل به إذا ظهر له هذا يدل على أنه أن الله رأι به الخير وأنه تاب ورجع إلى الحق كما أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام دل أن الله أراد به الخير والكافر إذا أسلم دل أن الله أراد به الخير لكن خروج رجوع الكافر إلى الإسلام أو دخول الكافر في الإسلام ورجوع المرتد إلى الإسلام وخروج أصحاب الأهواء رجوعهم إلى السنة هذا لا يعني أنهم يوم كانوا كان خلافهم من النوع الثالث. لاحظ النقطة دي مهمة. فخلاف الكفار من النوع الأول مذموم. فإذا تابوا منه ورجعوا فالحمد لله. والخلاف الثاني مثل خلاف الخوارج الآن ومن خالف في المحكمات فهو من الثاني مذموم. وإن تاب ورجع. وكون المصنف يقول وقد يعرض الدليل يعرض الدليل عن المخالف فيقبله هذا لا يعني أنه كان محمودا قبل ذلك لا. خلافه من الخلاف المذموم. ولذلك منزوع من عنه وصف السنة. والجماعة مذموم وتنطبق عليه الأحاديث الواردة ولو مات مات على إنحرافي وأهواءه وكونه يرجع إلى الصواب الحمد لله لأنه يرجع إلى الصواب إذا رجع إلى الصواب أخذ الوصف الممدح الذي زال عنه إن كان كافرا أخذ وصف الإسلام إن كان مرتدا أخذ وصف الإسلام وإن كان من أصحاب الأهواء أخذ وصف السنة والجماعة والحمد لله لكن لا يعني أنه كونه سيرجع ويتفهم الموضوع ويتضح له ويرجع إلى الوفاق أن خلافه وكان من النوع الثالث لا خلافه من النوع الأول والثاني من النوع الأول أو الثاني أي نعم كم بقي من الوقت أم طيب تحبون تكملون كلام ابن عباس في مناقشة الخوارج ولا تأخرون بعدين نعم نعم لأن الفصل هذا طيب بس ما في وقت للتعليق عليه لكن نقراه لتعرفون طبعا جواب ابن عباس واضح جواب ابن عباس واضح ما يحتاج الى شرح ومناقشتهم تدل على ضيق عقولهم تذكر قول الاسباب الثلاثة اللي قالها الشاطبي يدعون العلم وليس عندهم علم اي نعم تفضل اجي اقراه كاملا ما بقي من الوقت في الخمس الدقائق هذه اي نعم حكى ابن عب... البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك قال دعهم حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آت القوم قال فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل اشتغلوا بالعبادة وتركوا العلم هذه كلها الأدلة على أنهم كانوا يكثرون العبادة لكنهم تركوا الاشتغال بالعلم هنا عليهم قمص مرحضة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة وما هذه الحلة عليه؟ مرخصة ولا مرحة؟ قال, قال قلت ما تعيبون من ذلك؟ ابن عباس جاءهم في حلة جميلة، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا ذهب إلى الوفود أو ذهب إلى الناس، إلى مجمع الناس يلب له حلة حمراء يلبسها عليه الصلاة والسلام. إِنَّه فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه احسن ما يكون من الثياب اليمنيه قال ثم قرات هذه الايه قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فقالوا ما جاء بك قال جئتكم طبعا المفروض يقولون أحسن جزاك الله خير لانه على علم لكن اي نعم تفضل قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد هذا أيضا يعني من باب قوة التأثير عليهم هنا ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلموا بتأويله يعني عندهم مصادر للتفسير صحيحة يعني عندهم علم هنا جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون يمنعون وصول الحق إلى الناس يقول لا تكلمونه ردوه إيه نعم فقال بعضهم بلى فلنكلم هذا يمكن من اللي أراد الله بهم الخير لأن رجع منهم رجع منهم ألفان إيه نعم قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال قلت ماذا نقمتم عليه قالوا أي على علي قالوا ثلاثة فقلت ما هن قالوا حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا قال فانه قاتل فلم يس فلم يسب ولم يغنم لم يسبي فلم يسبي ولم يغنم فلا ان كانوا مؤمنين ما حل قتالهم هذا قتال يوم الجمل اي نعم ولا ان كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم قال قلت وماذا ايضا قالوا وما ح نفسه من امره المؤمنين من, من امره المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقص قولكم هذا ما ينقض قولكم هذا قولكم ما ينقض قولكم هذا أترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قال قلت أما قولكم طيب خلي أدن طيب اكمل بارك الله فيك. ما رأي الأخوان يعني تبون نكمل الدرس في محرم ولا نقف عشان الاختبارات. ما رأيكم? ها? باقي السبوعين. تبون نقف. ها? رأمروا اليكم. ها? تبون نقف الى بداية السنة. ننقل الدرس داخل جدا إن شاء الله رتب أموركم نستكمل الكتاب إذا أحيانا الله آه ماشي طيب سير هذا آخر درس عشان الإخوان اللي ماشيين يسمحو لنا ها وإيش رأي الإخوان اختبارات والإجازة أكيد عندكم دورات وعندكم كذا هذه الكتب يبغى لها طول نفس شوية على مهلكم يعني ما والحق خير إن شاء الله. أجل إن شاء الله بداية السنة يعلن عن الدرس بداية السنة الدراسية طيب نسأل الله لنا ولكم التوفيق هياكم البركة الله فيك إن شاء الله قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وزوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من يطبق هذه الأحكام لا بدت بعد حكمين فإذا بعدت حكمين حكمت الرجلين في الصيد وفي الخلاف بين الزوجين لكن حكمتهما ليحكم بأي شيء بكتاب الله فأنت ما حكمت الله بكتاب الله لكن هؤلاء عقولهم ضعيفة قالوا حكمت الرجال أي حكمت بغير ما أزال الله هذا ليس بالصحيح فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا بلى هذا أفضل قال أخرجتم من هذه قالوا نعم إيه يعني قولهم أن عليا حكم الرجال في دين الله ومن حكم الرجال في دين الله حكمهم في الخلاف اللي بين المسلمين والله وحقا يحكمهم ليحكموا بكتاب الله في الخلاف اللي بين المسلمين صار الآن بعد ما تبيا لهم العلم لم يصبح حكما بغير ما أنزل الله إيه نعم قالوا قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمك أمكم عائشة أمكم أمكم أنه قاتل أهل الجمل وفيهم عائشة رضي الله عنه وهؤلاء الجهل يريدون يقاتل ويسبي ويغنم فقال لهم العباس هذا القول إينا. فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه قالوا بلى قالوا وأما قولكم أخرجت من هذه أخرجت أخرجت من هذه مثل مثل الأولى قالوا أي خرجوا منها إينام قال الأولى قال قالوا نعم إينام قالوا وأما قولكم ما نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أنني رسولك يا علي أكتب هذا مصطلح عليه محمد ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو وعلي رضي الله عنه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب الصلح بين الفريقين كتب أمير المؤمنين قالوا له لو أنت أمير المؤمنين ما ما خالفناك اكتب علي فكتب فصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام قال فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فَقُتِلُوا أَجْمَعُونَ والله المستعان والله أعلم نسأل الله العافية من الضلالة وأن يفقنا وإياكم في الدين وأن يفقهنا وإياكم في الدين نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم استحلوها بتأويل استحلال بتأويل يختلف مثل الخلاف اللي وقع بين الصحابة لأن هؤلاء قاتل هؤلاء وقاتل وين كان هذا يفترق لكن يفترق من حيث أن خلاف الصحابة ليس مثل خلاف هؤلاء لكن إذا وقع الاستحلال بتأويل لا يكفر صاحبه والصحيح عدم تكفيرهم والصحيح عدم تكفيرهم كما سمعتم من الأدلة الصحابة عاملوهم معاملة أهل الأهواء ولم يعاملوهم معاملة المرتدين. فالاستحلال كان عندهم لشبهه. أي نعم. إذا أعلن إن شاء الله يمكن يمكن يرتب يعلن يعني يقرب لكم هناك داخل جدا إن شاء الله إذا الله ييسر ها ويصير في بداية الدراسة متى يكون بداية الدراسة إن شاء الله. أمم. طيب إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق. Subhanallah Allahumma alhamdulillah ilaha illant and staff